ا ل ح م د ل ل ه ن ح م د ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من ش ر و ر أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا م ن ي ه د ه ا ل ل ه ف ل ا م ض ل ل ه و م ن يضلل فلا ه ا د ي له و أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم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 عن المحور ا ل أ و ل و و ق ف ة مع عنوان الموضوع وضمناه مباحث أ و ل ه ا ح ق ي ق ة الفتنه ثم م ش ا ب ه ة الفتنه بالبلاء من حيث, من حيث الاستعمال و ح ق ي ق ة الشبهات و إ خ ب ا ر ه صلى الله عليه و آ ل ه وسلم بظهور الفتن ثم تحدثنا عن الواجب عند ظهور الفتن ثم تكلمنا عن معنى القواعد والعظات وختمنا هذا المحور بالفوائد ا ل م س ت ف ا د ة من السير عند حلول الفتن ا ل م ض ل ة على قواعد ل ل س ن ة ثم انتقلنا بعد انتهائنا من هذا المحور إ ل ى المحور ا ل ث ا ل ث وهو يتحدث عن هذه القواعد وهذه العظات التي ينبغي أ ن يستحضرها المسلم عموما إ ذ ا حلت الفتن ا ل م ض ل ة ومر معنا الكلام عن أ و ل ق ا ع د ة و أ و ل عظه من هذه القواعد وعنولنا ا ل ا لها بهذا العنوان كل ما أ ص ا ب ن ا من فتن م ض ل ة ومصائب وبلايا فبما كسبت ايدينا وقد بسطنا الحديث عن هذه القاعده ة ل ل ل ج ا ت ا ولأهميتها لأن كثيرا من الناس لا يلقون لها بالم يلقون لأن من لكن قبل الانتقال للحديث عن ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة لابد من ا ل إ ش ا ر ة هنا إ ل ى م س أ ل ة قد تستشكل على كثير من الناس أ و قد تستشكل على بعض ط ل ب ة العلم لها تعلق ب ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى هذه ا ل م س أ ل ة مر معنا أ ن ن ا قعدنا كما بسطناه سلفا أن كل ما يصيبنا من فتن م ض ل ة وكل ما يحصل من هذه الفتن والشرور والبلايا فهي بسبب ما اكتسبت الذنوب, وبسبب الفتن وبسبب وبسبب الذنوب وما ب ب ب وبسبب س الفتن ا ل ع ص وبسبب ا ل ذ نقترفه و وما ب ن من ذلك الإشكال الذي على هذا على يرد كيف ي ع نوفق ي ن بين هذا التقعيد الذي دلت عليه النصوص من الكتاب و ا ل س ن ة ودل عليه عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أ ن المرء يبتلى على قدر دينه وكلما كان المرء صلبا في دينه يبتلى فهذا ا ل إ ش ك ا ل ب ح محلول الله وتوفيقه م عند العلماء ومعروف أ م ر ه فالعلماء قالوا الاصل أ ن كل شر حصل فهو بسبب الذنوب والمعاصي هذا هو الاصل أ ص ل ه ذ من, جهة من جهة أخرى أهل العلم فرقوا بين أمرين اثنين بين الأمر العام بين اثنين بين جهة أهل أخرى فرقوا الذي ي ح ي ك و ن أ م ر ا عاما وبين الحالات ا ل ع ي ن ي ة التي تخص كل فرد ف ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة في بيان أ ن ا ل م ر أ ة يبتلى على قدر دينه فهذا جاء في ا ل أ ع ي ا ن ولم ي أ ت ي في ا ل أ م و ر ا ل ع ا م ة التي تحصل في المجتمعات ولذلك قرر أهل العلم رحمه الله على أن ما يحصل من الفتن قرر رحمهم ما العامة من أن ومن المحن ض ل ل ة ومن م ا والبلايا و ا ل ش ر و العامه هذا بسبب الذنوب قطعا ه ذ اما غر له يتعلق ل ب ا أ و ر ل ع اعيان م أما ة أ الناس وما يحصل ل أ ع ي ا ن ه م فهذا فيه قصه يقول العلماء ا ل أ ص ل حتى فيما يحصل من بلاء ل ل ع ل م ا ل أ ص ل أ ن ه بسبب الذنوب ا ل م ع ا ص ي ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم إ ذ ا حصل لهم شيء من البلاء يرجعون ذلك إ ل ى بعض الذنوب ا ق ت ر ف وهم ا و ه أهل اهل ل ل والورع فدل ذلك على الأصل بالأمور العينية أن كل ما يحصل ص ا ما ح حتى ف أن أن و بسبب الصلاح م ع ا مع أن ا س أهل ل ل ص ا مع ع ذلك ي ر ج والرعى ن أ م إلى ذنوبهم و م ا ص ه م فدل ذلك ل ع أن الأصل الذنوب إرجاع والمعاصر ذلك إلى الذنوب أ م ا ا ل ا ح د ي ث الوارده في بيان أن انسان ل إ يبتلى على قدر دينه نعم هذا يخالف ا ل أ ص ل ا ل أ ص ل أ ن ذلك نرجع ه إ ل ى الذنوب والمعاصي لكن هناك حالات ع ي ن ي ة يكون الرجل صالحا فهذا خاص ب اهل الخير وباهل ل التقوى ومن ي ن ن ق ل له ا أ ن كل ما ي ح ص ل لك فبسبب الذنوب والمعاصي لكن قد تكون هناك حالات ي ر ت ل ي ك الله تبارك وتعالى ل ص ل ا ب ة دينك فتقرير هذا ا ل أ م ر أن ان ل يمتلى قد د ي لصلاة ك ل الاصل يمنعنا من أن ن ق و أنم أصل حتى في العين ان ما يصيبه فبسبب الذنوب والمعاصي ب د ل ا ل ة عمل السلف نعم السلف اهل التقوى والصلاح ي ف ع ل ويتوبون ن الظنوب و منها لكن من يضمن لهم ص ح ة ا ل ت و ب ة لان أ ث ر الذنب ي ب ق ى جار عليهم ولذلك يرجعون ا ل أ م ر إ ل ى ذنوبهم هذا الذي ينبغي ان يسير عليه ا ل إ ن س ا ن ولو كان من المتقين ف إ ن يدفعه إ ل ى ا ل ت و ب ة ل أ ن ه لا يضمن أن أثر التوب قد محي بسبب التوبة. ان ل اثر الذنب قد محي بسبب التوبه ة وضح ذ ه المسألة فده التفصيل فدهو في هذه المساله عند أ ل ل ا عند ل م ع أ ه ل العلم فلا اشكال بحمد الله、يطلع. اذا امتنعنا ا ل آ ن من ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى التي ينبغي لنا أ ن نستحضرها عند حلول الفتن والشبهات ا ل ق ا ع د ة الثانيه ة المضلة تجنب الفتن ذ كذلك ه القواعد التي من أعظم دلت عليها النصوص ا ل ش ر ع ي ة ودل عليها عمل ا ل ص ح ا ب ة وعمل السلف رضوان الله عليه م يتجنبون الفتن ما يلقون ب أ ن ف س ه م إ ل ى الفتن بدعوى ا ل ش ج ا ع ة أ ح ي ا ن ا وبدعوى ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر أ ح ي ا ن ا أ خ ر ى وهكذا من الدعاوى العارضه والعريضه ة لا ل ل استرعى ا رضو كانوا يجنبون أ ن ف س ه م الفتن لا جبنا ولكن طلبا للسلامه ولامور س ي أ ت ي تقريرها هذه من أ ع ظ م القواعد والنصوص يعني تدل على ذلك النصوص كما تدل على ذلك, ذلك كما سنبين إن ش ا ء ا ل ل ل ه وبركاته إذا ا ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة التي ينبغي للمسلم أ ن يستحضرها عند حلول الفتن ا ل م د ل ه والشبهات والشهوات تجنب الفتن في الحديث عن المقداد بن ا ل أ س و د رضي الله عنه قال أيما عليه يقول السعيدة سمعت وسلم الله الله الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لمن جنب ان السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها الحديث أ خ ر ج ه أ ب و داود في الفتن والملاحظ وسكت عنه المنذر في مختصر أ ب ي داود وصححه الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله في صحيح ابي داود كما والملاحق داود في الفتن بواب فقال رحمه الله قلت عليه النهي أخرجه رحمه أبو في في الفتنة السعي عن وتبويبات غيمه ث ق الحديث من من اذن بوب عليه الامام رحمه الله فقال باب النهي عن السعي في الفتنه ذكر الشيخ شمس الحق العظيم أبابي في عون المعبود في شرح سنن ابي داود وكذلك الشيخ أ ح م د الصهرنبول في بذل المجهود رحمه الله قالا عليهما ر ح م ة الله بذل المجهود كذلك في شرح سن ابي داود قالا في شرحهما للحديث أ ن في الحديث خنار منه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن السعيد لمن جنب ا ل ف ت ر وجن ّ بابي ضم الجيني و تشديد النون المكسوره أ ي حفظه او باوده من الفتن هذا هو المعلم ن ى ن جن ّ بافيتن اي من الحفظ أ ي من الفتن أ و باوده من الفتن ثم قاله و و تكره ل أ ن ه قاله الاسلام ا ل سعيد لمن جن ّ بافيت تمكره ق ا ل والتكرار ل ل م ب ا ل غ ة في ا ل ت أ ك ي د اي يؤكد النبي عليه, قضية الفتن. يؤكد هذا عليه الصلاه والسلام قال والتكرار ل ل م ب ا ل غ ة في ا ل ت أ ك ي د ثم قال ويمكن أ ن يكون التكرار باعتبار أ و ل الفتن و أ خ ر ه ا إ م ا أ ن ه ك ر ر من ماذا من التحدي وإما أنه كرر قال في المره الاولى ان السعيد لمن, لمن جنب الفتن وجنب بضم الجيم وتشديد النون ا ل م ك س و ر ة أ ي حفظ أ و باعد من الفتن والتكرار ل ل م ب ا ل غ ة في ا ل ت أ ك ي د ويمكن أ ن يكون التكرار باعتبار أ و ل الفتن و آ خ ر ه ا ثم قال عليكم بعد ذلك ولمن ابتلي فصبر فواها ي سيدي عن قائمة الصبر في الفتن سيدي الكلام عنه. هنا عنه نقصد ل ه ف و ن م معنى、فواهن. وأما معنى فواهن هذا؟ فواهن رحمه الله قال الخطابي فقد في معالم السنن قال ب أ ن ه ا ك ل م ة معناها التلهف سواء هي ك ل م ة معناها التلهف وقد, قال رحمه الله وقد توضع أ ي ض ا موضع ا ل إ ع ج ا ب بالشيء ف إ ذ ا قلت ويها كان معناها ا ل إ غ ر ا ء كان معناها الاغراء وبنحو كلام الخطاب هذا قال ابن الاثير كما في ج الجامع م ع ا ص ن ى الاصلي م ع ن ى المعنى أ َ فَصَبَرَ ا فَوَاسًا المعنى التلهف والتحصر أي واهن يصير أي لمن بمعنى ا الفتنة فيها ش ر وسعى أو ا ا الإعجاب ا ه ل ع م ن أي هناك ا م تحصر منه ع لمن ي ه ا ا ل ل س ل م يباشر الفتنه ويسعى فيها أ و أ ن ه عليه ولم يتعجب من أ ن ا س يسعون إ ل ى الفتن المضله ذ ا المعنى هو ولكن ص ع ل ي ه ص ا ح ب ان ي ه و د عليهم ن هناك الحديث يقرر افعاله الأصل هذه و ي ث آخر ع ن أبي رضي ذر ا ل ل ه ع ن ه ق ا ل ق ا ل لي رسول ا ل ل ه صلى الله عليه و س ل م ي ا أبي ذر ك ن ت لبيت يا ر س و ل ل ا ل ه سعدي عليه ا ل ص ك افعاله والسلام ي ف كيف أ ن ت إ ذ ا أ ص ا ب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر قلت الله ورسوله أ ع ل م فقال عليك بالصبر أ و قال تصبر أ خ ر ج ه ابن ماجه في الفتن وبوب عليه فقال باب ا ل ت ت ب ت في ا ل ف ت ن ة باب التتبت في الفتنة في وابو داود في الفتن والملاحظ بوب عليه فقال باب النهي عن السعي في الفتن وترجم صحاع صحيث صحيح الحديث الشيخ الالباني في صحيح سنة ابي داود في في ابن سنة و و ماجة الحافظ ابن كثير على هذا الحديث تدوري عندنا دواب الحديث و كثير كثير في النهاية في الفتن على من من الفتن الحافظ الحافظ الله الملاح هذا الحديث فقال فهم رحمه ن ص ف الرسول عليه الصلاه والسلام بتحمل الاذى عند قيام الفتن والبعد عن ا ل م ش ا ر ك ة في الشر ودو الشاهد والبعد عن ا ل م ش ا ر ك ة في الشر إ ذ ن من هذين ا ل ح ا ل ت ي ن واحد ك ث ي ر في الباب تتقرر عندنا هذه ا ل ط ا ه ر ة تجنب الفتن ا ل م ض ل ن عند حلولها وعند حلول الشبهات واحد أ خ ر ى ف ن ا ل ض من ذلك قوله ع ل ى ا ل إ س ل ا م لا تتمنوا لقاء العدو هذا هذه العمور القاعدة يدل على هذه القاعدة. كذلك قوله علي ه الاسلام ل وقد الشيخ عن وتجد ل صلى الله عليه وسلم كونوا أحلاس عليه ي ك م و ت العلماء يذكرون هذا الحديث في كتب ا ل ف ك كذلك من الأحاديث ل من ا ت ي تدل على ه ذ ه القاعدة الحديث لما قال النبي عليه ا س ل م او ذكر ا ل ن ج ا ة عليه السلام فقيل م ن ا ل ن ج ا ة فقال للسائل ل ي س ع ت بيتك أ م س ك عليك لسانك و ل ي س ع ت بيتك و ا ه ك على خطيئتك كذلك عموم هذا الحديث يدل على هذه القائمه قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطئ قال ما ر أ ي ت أ ع ظ م ف ت ن ة من م ق ا ر ب ة ا ل ف ت ن ة أي الفتنة من ظلمة قال ما ر أ ي ت أ ع ظ م ف ت ن ة من م ق ا ر ب ة الفتنه ثم قال وقل أ ن يقاربها إ ل ا من يقع فيها ا ل قل ي ل من ينجو ق سيقع قل ا ا فيها ر ب ه م ي من ذلك ثم قال ومن حام حولا فيما يوشك أن, ان يقع فيه وقال كذلك رحمه الله في صيد الخاطئ و أ ك ث ر ما يقع هذا في م ق ا ر ب ة ا ل ف ت ن ة وقل من يسلم عند المقاربه ة ذ ا ا لانه أ م ر يرزعل ق ة معروفة ع د ا العليم يقاع السد الزلار عليها قال الله إلى يبدل عند رحمه و أ كتقديم ث ر مقاربة ما هذا ا يقع في ف ل نار إ ل ى ح ل ف ة التي اشتعل فيها النار ومما يدل كذلك على ق ا ع د ة تجنب الفتن ا ل م ض ل ة تعوده صلى الله عليه وسلم من الفتن المضله ك ذ هذه ا العلماء القاعدة قال ابن العلم أولا من أدن من كل يقرد أسباب الوقوع الفتن ا ل في من ض ل ة م أ و ل أ س ب ا ب الوقوع في الفتن ا ل م ض ل ة استعداد القلب لقبولها القلب مستعد لقبول الفتن ينتظر الفتن كالفتن التي تحصل بين اهل العلم ش ي ا هذا ي ر ع ا ه ن ا ك بعض الناس ق لماذا ب ه س ت ع د يريد إ قلبه مستعد م ل و بهذا م ج ر د أول كلمة ل ع الاسقاط م ذ ا القلب م ت ع د يريد اذ ل م قال اهل العلم أ و ل س ب ا ب الوقوع في الفتن ا ل م ض ل ة استعداد القلب لقبولها كما في حديث تعرض الفتن على القلوب لذلك م ا يقول العلماء أ ن أ و ل سبب الوقوع في الفيديو ت ق ر ع ن ن أنه ا القاعدة هذه لم المضل مجنة ا ل وكذلك قبول ه استعداد ل القلب لقبولها ويقبلون وأن السعي يريد أن يسعى يظهر ا ن يبرز ل ل ن ا س إذن اول سبب أو أول أ س ب ا ب الوقوع في الفتن ا ل م ض ل ة قبول القتل ثم قبول السعي فيها ف ي الحديث الصحيح الماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه ما هذا تستشرفه لا تتمنى اللقاح الحديث هذا في البخاري وذكر البخاري في كتاب الفتن الماشي فيها خير من السعي أ ق ل اقل, أقل مما يسعى فيها أ ي من تطل على ه صراعته ه ف ما ن من قوله لا قال أهل العين قال يقبلها العلم أهل أي من تطلع يقبل, أو يقبل السعي لقلبه إما أو فيها من تطلع فراءت فيها هذا معنى قال و ل ل ه من تشرف تستشرف ق ا ايوب قال مطرد بن عبد الله بن الشيخير رحمه الله اسمعني كلام السلف لا ذكر هذا الذهبي في السير قال مطرد رحمه الله لئن اخذ بالثقه امر متيقظ مع اني لا اسمعني اشتباه لئن اخذ بالثقه في القعود أ ق ع د عن السعد في القعود أ ح ب إ ل ي من أ ن التمس فضل الجهاد بالتغرير أ غ ر ك كن على ذلك والامر انت لست م س ت ب ت فيه ما في ف ت ر العلماء واضحه المساله لازالت م ش ت ر ي ه هذا أ ح ب عند السلف قعود أ ح ب لهم ن ذلك أ س أ ل ه فيها تغرير ثلاث أحب لهم من من ذلك أحب من وقد يشتد الحال على بعض العلماء هذا حصل على مر التاريخ. الحال على بعض العلماء حتى ص ل على ل مر ا ا الحال ر ي يشتد خ ل ع بعض انهم ل ل ع م ا ء حتى أ يلزمون بيوتهم ولا يخرجون ل ل ج م ع ة و ل ل ج م ا ع ة الارض عندما ي ك و ن حياه البيوت تكون لانك لا ت أ ت ي الجماع ولا ت أ ت ي الجموع ع ة ا ج لكن قد يشد يكون ا ل أ م ر عنده من ب د ب الضروره لا ي س ت أ خ ع ان يشد إ ل ى هذا فيتجنب ويجلس في, في بيته قال أ ب و عقيل بشير بن ع ق ب ة قلت ليزيد بن الشحير ما كان مطرد يصنع إ ذ ا هاج الناس قال يلزم قعر بيته ولا يقرب لهم ج م ع ة ولا ج م ا ع ة حتى تنجلي فيه ولكن ن اي مسألة عندما تقف ك تدل ب بعض في كتب التراجم خاصة وأن العلماء وبعض كانوا يحضرون ما كانوا الجمعة والجمعة ما ومثلت يحضرون وأن بأنت إيجاب المشألة مسألة يعني وإن على عدم مثلا كانت هذه فيه ا خلاف الفقه إيجاب بين الجمعة مثلا هذا الكلام يقول هذا الكلام ن ق و ل ه ا ل خ ل ا ف ا ل ح ا ص ل ك م ي ق ا ل ف ق و هذا الكلام هذا الكلام يقول هذا ل ك ل ا م يقول هذا ل ك ل ا م يقول ا ا ل يقول ا ل يقول ا ا ل م ي ل ا ل ك ل ا ل هذا ل ك ل ا م يقول ه ل ك ل ا م يقول ه ل ج م ا ع ة و ا ل ج م ي ق ا ا ل ك ا ن ل ه أ ع ض ا م م ع ي ن ة م ن ه ذ ه ا ل أ ل ا ق ا ا م ق ض ي ة و ا ل ك ل ي ق و ا ا ك ا ن ي ب ل غ م ن ح ا ل أ ن ه ل ا ي س ت ط ي ع و ن ا ل خ ل و ج و ق د ت ك و ن ه ن ا ك أ ع ض ا ا أخرى ي ع ن ي ب ع ض ه م كنت في بعض المجالس وبعضهم ذكر لي أ ن مالك رحمه الله كان في أ خ ر ي ا ت حياته ما يحضر ل ل ج م ا ع ة قال له شيء يعني هذا دليل على أ ن ه لا, لا تحضرون للجماعة ولا يجب حضورك ل ل ج م ا ع ة على قول اهل العلم قلت لا م ل بدل ك عذراً أمر ليس لو تعلق ي ب إ ج امر ب ا ل ج ا ع ة أو ليس بعيد عن هذا و إ ن م اصيب بذل عمره أ بمرض في اخريات حياته رحمه الله فكان لا يرى تنجيث مسجد رسول الله فلذي الله فالمقصود تكذع عن مثل هذا فالعلماء له قد يكون بسبب أنه لا الجماعة لكن أصل دليل إلى المقصود هذا تكذع هذا بيث يكون يرى في ما عمره رحمه عندما مؤمن إجابة ستحتاج بسبب بحث هو أنه عن قد أنه أ م ا قد يصل الحال لبعض العلماء في زمن الفتن الى ا أ م ر إ ل هذا ا ل أ م ر إ ذ ا تبين لنا تقرير هذه ا ل ق ا ع د ة تجنب الفتن ا ل م ض ي م ه كما قلت س ل ف ا هذا ليس ضعفا وخورا من السلبه الصالحه للعلم و ل ا إ م ا و إ ن م ا ه ذ ا م ن ب ا ب الحزم هذا من باب الحزم وهناك فرق بين الحزم والجبن كما بين ذلك ا م ه نسيت ن أ ن ا ث ي بكلام ا ل إ م ا م ا بن قيم في كتاب الروح فقد فرق رحمه الله تعالى بين الجبن وبنش ي وبين الحزم ا ص م ا ذ ا ي ك و ه ذ ه ا ل ق ا ع د ة ل ي س م ن باب القائل خ لكي يكون هذا ا ل ح ج م ل ل ج ب ل و م ن هذا القائل لكي يكون ه ذ ب ا ل ق ا ل ح ج م الأمر ا ل ث ا ن ل لكي يكون هذا القائل لكي يكون هذا ا ل ق ا ل ث ك ي يكون هذا ا ل ا ئ ل ل ك ه ذ ه ا ل ق ا ع د ة من باب م ن ب ا ب أن ا ل ش ك ر عند ا ل ع ا ف ي ة أ ف ض ل من الصبر عند البلاء لهذه ا ل أ م و ر صاروا على هذه ا ل ق ا ع د ة إ ض ا ف ة أ ن ه ا ق ا ع د ة مقربه من باب الحزم من باب ا ل س ل ا م ة من باب أ ن الشكر عند العافيه ة تكون العادل ا ل في تعالى تشكر تضار العافية الله على هذه عافية تأضبع عند عند الله الله الصبر عند البلاء لماذا؟ هذه من ل أ ن الشكر عند ا ل ع ا ف ي ة اختياري أ ن ت تختار الشكر عند ا ل ع ا ف ي ة لكن الصبر عند البلاء ه ذ ا الضراري ما لك إلا, إلا ما لك الصبر إلا حققته مالك إ ل ا لك و إ ذ ا تعارض الاختياري مع الاضطراري يقدم ا ل ا خ ت ي ا ر كما يقول ا ل ع ل م ل أ ن لهذه ا ل أ م و ر تماشى صار السلف على هذه القاهره طائر ا ل ن ق ي م رحمه الله في كتاب ا ل ر ح و ه يقرر ا ل ف ر ق بين الجبن والحزم لان كثير من, الناس كثير من الشباب لا يفرقون عندما تطلب السلام يقول لك هذا ضعف هذا جبن لا يمكن ان تفرق كما أ ن كثير من الشباب لا يفرقون بين ا ل ش ج ا ع ة و أ ن يكون الانسان متهورا بين الحزم والجبن فالحازم هو الذي قد جمع عليه همه و إ ر ا د ت ه وعقله ووزن ا ل أ م و ر بعضها ببعض ف أ ع د لكل منها قرنه أ ي ما يناسبه و ل ف ظ ة الحزم تدل على ا ل ق و ة و ا ل إ ج م ا ع ا ج م ع ا ل أ م ر ا ج م ع القلب و ا ل إ ر ا د ة والهمه ومنه ح ز م ة الحطب فحازم ا ل ر أ ي هو الذي اجتمعت له شؤون ر أ ي ه وعرف منها خير الخيرين وشر الشره ف أ ح ج م في موضع ا ل إ ح ج ا م ر أ ي ا وعقلا لا جبنا ولا ضعفا العاجز ا ل ر ا ي مضياع لفرصته حتى إ ذ ا فات أ م ر عاتب القدر اذا الحازم هو الذي يعرف خير الخيرين شر. الخير يعرفه ا غ ل ن ا هذا خير بفطرتهم ا ل أ ص ل ي ة يعرفهم ذلك هذا خير وهذا شر لكن أ ي ن يكمن تكمن الرزان و ا ل ع ق ل والحزم والفقه عموما هنا م ع ر ف ة خير الخيرين ل أ ن في زمن الفتن والشبهات يغلب هذا الطرح أ ي طرح اختلف هل أ خ ذ بهذا الخير أ و اخذ بالاخير نفسنا اشي التي اقدم اشي التي أ ؤ خ ر أ ي ن أ خ ذ الضررين في زمن الشبهات يكثر هذا ولذلك تجد أ ه ل العلم رحمهم الله يدندنون كثيرا في زمن الشبهات عن قاعده المفاسد والمصالح في يقتر هذا ف الفقر ر يظهر وهنا ا ل ا ل ش ر ي ن ابن ي ا ن ق ي م الفرق بين ا ل ج ب ل والحزم إ ذ ا العلماء صاروا على ذلك لا ج ب ل ا ولكن حزما ل أ م ر الثاني صاروا على ذلك من بابيش طلب السلامه ل أ ن الانسان اذا استشرف ا ل ف ت ن ة صرعته كما أ خ ب ر بذلك النبي عليه ا ل ا ل س ل ا م فيطلبون السلامه وما ت ب ر ي هل س ت ت ب ت عند سؤلك في ا ل ف ت ن ة او كثير من الشباب نصحناهم ما تدخلوا في هذه ا ل ا ب و ا ي أ ت ي ك بعد أ س ب و ع عقله مليء بالشبهات إ ي ش تفند ي شبه ا ل أ و ل ى ا ل ث ا ن ي ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل ر ا ب ع ة وفي الغالب تظهر لو أ ن ت ق ذ م إ ي ش تساوي أ ن تتكلم معك إ ذ ن العلماء صاروا على العلماء فضلوا عن غيرهم قال بن الجوزي س ل طال ا م ابن رحمه الله هذا الكلام عندما نقول السلام م ا يلزم منه أ ن العلماء ما يتكلموا هذا شيء سياتي تصليل هذه ا ل م س أ ل ة بل إ ن أ ه ل العلم رحمه م الله عن نفسه ان العالم إ ذ ا ا م ت ش ن وخرج فيه السهم ي ن ب غ ي ن ض ر الحق بسبب كما حصل ا ل إ م ا م أ ح م د في فتنه في خلق الفقراء من ل ل ع م ا عرضوا وداروا بالتقية. التقية الشيعة وداروا ودوصلوا بالتقية التقية ليس لا حين تقيه م ق ص و د بهاش المدارات ا ل م د ا ه د ه عندما س أ ل الوالي يحيى ب ن معي ن عن خلق ا ل ق ر آ ن ايش تقول انت فقال لي اياه تعني ايش ا ق ص د هو قصد نفسه ذاته قال مخلوق غ لان الفتنه ا ل ف ت ن ة ش د ي د ة الولي فاهمي ش الجواب ع ماذا عن س ؤ ا ل ومن باب يعني تطيب المجلس باحوال السلف يحيى بن معين لما ل أجاد بهذا ا ج وضار ا ب و الامام إ م أحمد ك ن إ احمد م أ رحمه الله في مرضه الذي مات فيه كان مريضا على فراشه رحمه الله فدخل يحيط يحيط يحيط يعني ما عرف أن قال ي ا ب ي زكريا أبا ذكري قيل له ب ل ا ن فدخل وقلب راسه ما ر ا د ا ل إ م ا م احمد أ ن ينظر إ ل ي ه بسبب أ ن ه أ ج ا ب ذاك اليوم اراد له أ ن ي أ خ ذ بما ي ح ب ا ل ع ز ي م ة لا ب ا ل ر خ ص يحيى بن معين عن المقصود ف قال يحيى بن معين شوف يكون كيف الكلام بن ي ل ل ل ع ماكمل ق ل يحيى بن ا عمار معنى قالها عمار اراد ان يحتج علي ه انا قلتها كما قالها عمار ن ط ق ب الشرك فدار عنده الامام قال له قالها مكراها ه ت ت ل هل بلغت حد ا ل إ ك ر ا ه عند قولك لك فقال ي ح ي ي بن معين ما أ ف ق ه ك يا إ م ا ه المقصود هناك حالات عينيه ة كما ذ ا الاستطراب أن عندما نقول السلامه و ا ل أ ف ق لكن في حالات م ع ي ن ة لابد من هذا ا ل ط ر ح الذي صار عليه ا م ا م ح م د رحمه الله ثم لا ل ع ن ي ذلك سكوت أ ه ل العلم و إ ن كان كثير من ا ل أ م و ر يحسن <تصلح> ه ا ا ل س ك و ت س ي أ ت ي تفصيل هذه ا ل م س أ ل ة لكي طلب العلم ي ذ ه ب هذه ا ل م س أ ل ة وتكون عندهم مقرمه معروفة الأمر مبينه ن ا الجب الأمر ا ا ب ل ث ن طالب السلام قال جمزي ر ح الله والطريق ا ل أ ع ظ م في الحذر ل ان لا يتعرض لسبب فتنه, لا يتعرض لسببش فتنة ولا يقاربها فمن س ه م هذا و بالغ في الاحتراز كان إلى الى س ل بالغ الاحتراز من الفتن المضلة ل ا كان م من ة أقرب في إ ا ل س ل ا م ة أ ق ر ب الامر أ م ر ل ل قلنا ث ث ا ن باب باب الحزم من باب السلام من أ الثالث من ب ان ب ماذا؟ أ الشكر عند ا ل ع ا ف ي ة أ ف ض ل من الصبر عند الابتلاء عند ابن سعد في الطبقات و أ ب ي نعال في الحليه والذهبي في السير قال قتاله قال مطرد بن عبد الله بن الشيخين لئن أ ع ا ف ى ف أ ش ك ر وذكرنا حاله مع الفتن المطرف رحمه الله كان يقول ل ئ ن أ ع ا ف ى ف أ ش ك ر أ ح ب إ ل ي من أ ن أ ب ت ل ى ف أ ص ب ر ل ئ ن أ ع ا ف فأشكر أحب إ ل ي م ن أن أبتلى أ ب ف ص ر ك م ا ظر معا ن ل أ ن الصبر عند الابتلاء ض ر ا ر ي الضروري والشكر عند العافيه اغتيال ر وهو من؟ ا م الإمام ط ر السير س قال القدوة الذهبين الحجة عنه في هذا ما قاله الذهبي عن مطر في سير إ ع ل ا م النبلاء الامام القدوه الحجه تنبيه اذا قررنا القاعده تجنب الفتن المضله هنا لا بد من ان ننبه على مسجد عندما نتكلم عن تجنب الفتن التجنب على ن و ع ي ن قد يتجنب المرء ا ل ف ت ن ة ابتداء فلا ي د خ ل فيها ولا يسعى أ و لا يعرفها أ م ا الاصل لا ينسى لا يعرف حقيقتها قد يسمع بها لكن لا يعرف حقيقتها هذه ا ل ص و ر ة قد تقع في المجتمع ورقه بين الله الصوره الثانيه قد يقع هو في الفتنة. وقد يكون عنده م ع ر ف ة بالفتنه فمن الناس من, الصورة من يكون حاله على ا ل ص و ر ة الاولى و ا ل الصورة الثانية إن ف ت ن ة ح ا ص ل ة وانت تعرفها فهناك لا بد من تصرف شرعي لا بد أ ن ت أ خ ذ به و إ ذ ا لم ت ع ر ف أصلا تسمع بها لم تعرف ه ا لم تعرف حقيقتها ه ن ا ك تصرف شرعي اخر إذا لم تعرفها أصلا سمعت لا لم تبدأ تعرف حقيقتها فالاصل أ ن تبتعد عنها ب ا ل ك ل ي ة ما تقول أ ع ر ف ه ا ثم أ ت ج ن ب ه ا لا متى نقول تعرفها ثم تتجنبها إ ذ ا وقعت فيها أ و أ ن ت واقع فيها أ و قدر أ ن تكون فيها وعلمت حقيقتها ف ل ق ل لابد من م ع ر ف ة القلب لا لكن احذر أ ن يتشرب القلب بها لا بد من معرفته ة ا فيها, فيها. لابد من دي. لانك ب د م معرفة ل إ ذ ا لم تعرفه ا ت أ خ ذ ك وتصير ممن تهلكه ا ز و ا ج بل ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى اسمع بها لكن لا تعرف حقيقتها ستتجنبها ابتداء قال سفيان ا ل ت و ر ي وعلى التوري إعلام بسمعه بذعه ينزل كلام سفيان. كما في سيار إعلام النبلاء قال سفيان التوري رحمه الله من أطغى بسمعه إلى أطغى هذا رحمه سفيان كما سيار سفيان في من صاحب、بدعة. وهو يعلم خرج من ع ص م ة الله ووكل و الى إ ل نفسه وعنه ا ل أ م ر الثالث عندنا من سمع ب ب د ع ة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقها في قلوبهم هذا استشف منه العلماء واستنبط من هذا الكلام ما قلت س ل ف ت س م ع بها لكن لا تدخل ت ولا فيها س علمت ع ر ف ه انها علمت سمعت أ ن ا فتا شبهات لا س ع ل يدل على ذلك كلام الذهبي علق الذهبي على كلام سلم ي فقال أ ك ث ر أ ئ م ة السلف على هذا التحذير يرون أ ن القلوب ض ع ي ف ة والشبه خطافه ة ما من تعرف فتحت حقك لأن قل ل ي س قد تدخل فيها القلب ضعيف والشبه خ ط ا ف قال أ ك ث ر أ ئ م ة السلف على هذا التحريف يرون أ ن القلوب ض ع ي ف ة والشبه خ ط ا ف ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ت واقع فيها علمت حقيقتك لابد أ ن تعرفها بقلبك ثم تنصرف عنها و ت و ل ي و إ ل ا إ ذ ا لم تعرف حقيقتك ما تعرفها تعرف انها ش ب ه وانها ف ت ن ة م ض ل ة تستوجب الفرار منها أ م ا إ ذ ا لم تسع ى ل م ع ر ف ة ذلك و أ ن ت و ا ق ح فيها وعلمت حقيقتها و أ ن ه ا ش ب ه ف إ ذ ا لم تفر يصيبك ذلك وقل من يشرك س وذكر ه أبو من نفسك فيه نكته سوداء و أ ي قلب أ ن ك ا ر ه ا قال العلماء نكتت فيه نكته بيضاء قال العلماء قلب أ ن ك ر ه علمها لكن احذر أن, ان يتشربها القلب وفي عظيم هذا كلام عظيم. الإيمال ابن تينية و و ص ي ة من شيخ ا ل إ س ل ا م إ ل ى تلميذه بن القيم في خصوص هذه قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار ا ل س ع ا د ة قال والقلب يتوارده جيشان من ا ل ب ا ر جيش شهوات الغيب وجيش شبهات ا ل ب ا ر فايما قلب صغى اليها وركن اليها تشربها وامتلا بها فينضح لسانه وجوارحه بموجبيها ه ا إذا القد الفتنة تشرب ت ك ل قال ف أ ي م ا قلب صغى إ ل ي ه ا و ر ك ن إ ل ي ه ا تشربها و ا م ت ل أ بها فينضح لسانه وجوارحه بموجبها ف إ ن أ ش ر ب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات و ا ل إ ر ا د ا ت فيظن الجاهل أ ن ذلك ل س ع ة علمه و إ ن م ا ذلك من عدم علمه ويقينه ثم قال وقال لي شيخ الاسلام رضي الله عنه وقد جعلت اورد عليه ايرادا ي ل بعد ل وصابه ه ايراد ل جَعَلْتُ عَلَيْهِ إرادا بَعْدَ إرادا له الشيخ قال له أُوْرِدُ إِرَادًا إِرَادًا ماذا لا تجعل قلبك ل ل إ ر ا د ا ت والشبهات مثل ا ل س ف ن ج ة ت ت ش ر ب ا ل ا فيتشربها فلا ينضح إ ل ا بها ا ل س ف ن ج ة إ ذ ا ت ش ر ب ت الماء ايش تنضح إ ي ش يخرج منها قال لا تجعل. قال له لا تجعل قلبك ل ل إ ر ا د ا ت والشبهات مثل السفنجه فيتشربها فلا ي ر ض ح إ ل ا بها ولكن اجعله أي القلب ك ا ل ز ج ا ج ة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه لا بد أ ن تعرف ففيها فيها ف ي ه اعرفها بصفائه ويدفعها بصلابته الشجاعه ق و ة القلب ك م ق و ل ا ل ق ي م ح م ه ا قال فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته و إ ل ا ف إ ذ ا أ ش ر ب ت قلبك كل ش ب ه ة تمر عليها صار مقرا للشبهات انتهت وصيه ا ل إ م ا م احمد إ ذ قال له لا تجعل قلبك ل ل ا ر ا د ا ت والشبهات مثل السفنجه فيتشربها فلا ينضح إ ل ا بها ولكن اجعله ك ا ل ز ج ا ج ة ا ل م ص م ت ة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته و إ ل ا ف إ ذ ا اشربت قلبك كل ش ب ه ة تمر عليها صار مقرا للشبهات وعلى هذا خرج العلماء هجر الوقايه ة الذي م ر هجر ا ل و قال ي ة ق ا ابن القيم او ك م ا ق ا ل ثم قال ابن القيم تعليقا على و ص ي ة شيخه فما اعلم ا ن انتفعت ب و ص ي ة في دفع الشبهات كالانتفاع بذلك وانما سميت ا ل ش ب ه ة ش ب ه ة لاشتباه الحق ب ا ل ب ا ط ن فيها ف إ ن ه ا تلبس ت و ب الحق على جسم الباطل و أ ك ث ر الناس أ ص ح ا ب حسن ظ ا ه ر ي ن فينظر الناظر فيما أ ل ب س ت ه من اللباس فيعتقد صحتها لباس الجهات、الحيانة. لباس الأمر المعروف والنيع المنكر、الحيانة. لباس الشجاعة لباس قوة المنهج أحيانا أحيانا قوة لبس الجرح والتعديل أ ل ب س ك ر ي في بعض الاحيان البيسكري هذا كلام ع ظ ي من م ا ل إ م ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله إ ذ ن أ ر د ت ب ه ل ا الولد تنبيه صور ا ل ف ت ؤ في بعض ا ل أ و ق ا ت وفي بعض ا ل أ م ا ك ن بين طائفتين وقد تكون بين طائفتين من ا ل ع و ا ء او بين طائفتين من الطائفه عمو فغالبا ما يحصل الناس الاشتباه إن ما يحصل يحصل ا ل ف ت ن ة بين طائفتين من الناس في الغالب ماذا يحصل الاشتباه ل ع ا م ة الناس يحصل المشتباه اما القوي في العلم والمتثبت يعلم الحق بدليل لا يتعصب ولا يتبع الهواء وانما يمشي مع الدليل لكن الغالب يحصل له م الاشتباه اذا حصل الاشتباه ما هو ا ل ح ك م قلت هذا ك ل الكلام م أشرت إ ي في ه فاعتذر ا من أ ي ن خرج العلماء هذه القائمه الفتنه التي حصلت بينها ي رضي الله عنها وعن <تصفيق> جميع أ ص ح ا ب رسول الله عليه الصلاه والسلام فطائفه من ا ل ص ح ا ب ة اعتذروا فخرج العلماء من هذا ا ل أ م ر هذه ا ل ق ا ئ م ة عندما يحصل الاشتباه بين الطائفه اعتزل قد تستفيد منه م في أ م ر آ خ ر لكن في, في تلك ا ل ف ت ن ة تعتزل وتبني على الاصول العامه سوفيان د ويدل القاعدة على هذه القاعدة. أو على الضارف هذا كلام سفيان الثوري أ و ر د ه الذهبي رحمه الله في تذكره ا ل ح ف و ا قال س ف ي ن ا ل ث و ر يقتدى ي بعمر في ا ا ل ج م عهد ة في ع عمر رضي الله عنه ما كان فتن. كان الجماعة جامعة مسلمين جماعة الأم كان حاصل حاصل حاصل أكد لكن كان كان فتن فتن مشاكل ما ما شفهات إشكالات شيء لا فيه يعني ما فيه ي وقال ج د من ذلك يقتدى بعمر ه ج م ب ع ع ن أن نقتدى ى لا يبد ب م رضي في الجماع ا إذا كانت عليه نسعر عليه نحافظ كان مقصود به ة وبابنه في الفرقه ة في الفرقة ا د وعمر حتى ذلك فيقتدى في به في ذلك هذه ق ا ع د ة ذ ه ب ي ة من سفيان الثوري عليه رحمه الله اذن يقتدى بعمر وبابنه في الفرق إذن هذا التنبيه ل الثاني التنبيل سفه مهم جدا كثيرا ما يسير اهل السنه أ و أ غ ل ب من أ ه ل ا ل س ن ة في بعض الابائح أ م أو في ع ض ل ل أ أ و و ق ا ا ت ز م ي أ خ ذ و ن بهذا ا ل أ م ر تجنب الفتن طلب السلام فيحصل لبعض ا ل أ ف ر ا د من أ ه ل السنه ة الإشكال كيف و ه ذ ا ا ل إ ش ك ا ل وما يصور هذا ا ل إ ش ك ا ل تجد أ ن أ ه ل ا ل س ن ة شابهوا في سكوتهم ا ح ي ا ن وفي طلبهم للسلام شابهوا في ذلك ط ا ئ ف ة من الذل بلاء تجهل ا ل ط ا ئ ف ة عند ح ل و ر تلك الفتنه مثلا أ خ ذ و ا بماذا بالسلام وسكتوا مثلا فتجد البعض لا ينظر بمنظار العلم و إ ن م ا ينظر بمنظار بمنظر التميز الذي يوضع في غير موضع ل أ ن القاعده ي لا بد أ ن يتميزها بالسنه عمار فهو دائما ينظر بهذا المنظار وهو م ن ظ ر ا ل ص ي ر الذي ينبدء ان يوضع ه في موضعه كيف نتميز عنهم ونحن في ذلك نتمسك بالحق التميز عن ه ف ي في طرقنا للباطل الذي هو عندهم فيتميز أ ه ل ا ل س ن ة بالحق عن غ ي ر ه م أو أ عن ه ل الباطل يتميزون هذا هو التميز المطلوب شرعا او ان نتميز بشيء مباح عرفت به ط ا ئ ب ة من أ ه ل البدع فيتميز أ ه ل ا ل س ن ة أ م ا غير ذلك مما هو مطلوب شرعا فقد يكون مستحبا بل قد يكون واجبا ومن ذلك تجنب الفتن فهي من الامور الواجبه ة كيف تقول أتميز فتجد الناظر ينظر تميز الذي وضع في غير فتجد تقول وضع الموضع الناظر بمنظر ب ش طلب طائب البلادي فيظهر و عليك بماذا ب ا ل ق و ة و ا ل ش ج ا ع ة والبيان الحق و ا ل أ م ر المعروف إلى غير ذلك غير من الظالم <تصفيق> والامر لم فيه في في المعروف به معينة ي والامر لابد أن ذلك المعروف م ي يتفصل المباح أ م ا في ا ل أ م ر المستعب أ و الواجب نفعله ولو فعلوا ايش غيره بل نحن نسعى ح ن ن بهذا الخير ونسعى ب ا ل س ن ة وندعو إ ل ي ه ا لما لكي يفعل إ ي ش ا ل غ ي ر وفي هذا يقول ا ل إ م ا م بن ا ل قيم رحمه الله في مفتاح د ل ك السعاده يقول ومشاركتك أ ه ل ا ل ب ا ط ن للحق في ا ل م س أ ل ة لا يدل على بطلانها ولا تكون إ ض ا ف ت ه ا لهم موجبه لبطلانها ما لم, ي... ما لم يختص بها أ ي أ ه ل الباطل والامور الخاصه ة ب أي به وقال رحمه الله و مشاركه أ ه ل الباطل للحق في ا ل م س أ ل ة لا يدل على بطلانها ولا تكون إ ض ا ف ت ه لا موجبه ل ل ا ا لبطلانها مالم ل لذلك بكون ي ع ا خ ت ص ة ا ل ل ت تأتي ي إن شاء ا ل ه ننتقل إ ل ى الحديث عن القاعده الثالثه عند ل ل فتن ا ا وعنوانها التوسط في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى إن ذلك الحين إن شاء الله、تعالى. أقول قولي هذا. الله لي ولكم والله أعلى هذا شاء أصطرف